موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ه ا ل ر و م ن ا ل ر ح ي م ا س ل َ ا م َ ه لفضيله <تصفيق> الدكتور م ك م د راتب النابلسي وقفت موسوعه ا فولا الذين ز ي ب ه ذلك خ ر ا ا ك ا ن و ا ب ا ل س ي ظ للعلوم م و و ن ق الاسلاميه وسلم اسماء الله ا الحسنى بما عن هذه ه I k n o 「私たちは私の力を借りている」<音楽>